ذِكْرِيَّتَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين لا تفسد في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة فإذا جاء وعدوا لهما بعثنا عليكم عباد لنا أولي بأس شديدا فجاسف فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا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 ونخرج له يوم القيامة كتابين القاه من شورا إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من يهتدى فإنما يهتدي لنفسه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 أهلك قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعدن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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهَا أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّ وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا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 إِمَّا يبلغن عندك الكبر أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل, فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَخَفِيَ ظِلُّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْبُ الرَّبِّ يَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ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 فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ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 ولا تقربوا مَالَ اليتيم إِلَّا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوًا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا أُنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إِلَّا لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا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 يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كِتَابَهُ بيمينه فأولئك, فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه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 تَنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابٌ نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْكُنْتُ إلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ وَمَا مَنَعْنَا سَائِيْ يُؤْمِنُ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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّنَّاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ كُنتُمْ بِإِثْمِكُمْ كَافِرِينَ إنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كن عظام ورفات أإن خلقا جديدا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 فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزلها السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا